الإبراكسيس قصل من أعمال أبائنا الرسل القديسين المشمورين بنعمة الروح القدس بركتهم مقدسة ونعمتهم فلتكم معنا آمين وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط الإخوة وكان عدة أسماع معا نحو مئة وعشرين فقال أيها الرجال إخوتنا ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بثمي داود. عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمه فان هذا اشترى له حقلا من اجره الظلم واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أخشاءه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي اسم ذلك الحقل في لغتهم اكيل دماغ الذي تفسيره حقل الدم لأنه مكتوب في سفر مدمير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها شاكن وليأخذ وظيفته آخر لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتدبط في بيعة الله المقدسة آمين